بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را انك ايات الكتاب وقران مبين وبما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذَرّهُمْ يَأْكُلُونَ وَيَتَمَتَّعُونَ وَيُرْهِبُهُمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّلْكُومٌ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما تنزل الملائكة إلا بالحق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 من رسول إلا كانوا به يشتهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا مِنَ السَّمَاءِ فَضُرِبُوا فِيهِ يَخْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ